صاحبته واخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم منجيه كلا إنها لضاء نزاعة للشواء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 119. ولم يحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 110. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 111. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 118. والذين هم بشهاداتهم قائمون 119. والذين هم على صلاتهم محافظون 110. أولئك في جنات مكرمون 111. فما للذين كفروا قبلك مطعين عن اليمين وعن الشمال عزين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 117. وما نحن بمسبوقين 118. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 119. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نسب يوفضون 124. وعاشعة أبصارهم ترهقهم دلها ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون